Nein, nein, nein. توحشني عني وبناها الدنيا بقت فضية مع اني الناس رايحة وجاية وانا بحلم بيك بتمر الساعة بعد لؤانة و الروح لوجودك ااد توحشني عني وبناها الدنيا بقت فضية مع اني الناس رايحة وجاية وانا بحلم بيك this game. وساعات بطمنا اني أشوفك أو حتى أشوف منك طيفك مع حلم جميل وما بين لحظة وبين التانية بسمع صوتك ما للدنيا وفعز الليل وساعات بطمنا اني أشوفك أو حتى أشوف منك طيفك مع حلم جميل وما بين لحظة مش وحدية ونغفت ولو حتى شوية كلمني كتير وساعات بتمنى مني أشوفك أو حتى أشوف منك طيفك مع حلم جميل وما بين لحظة وبين التانية بسمع صوتك ما للدنيا وفعز